يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل علي, على محمد اشرف في بدر في الكون ان يا ]íll... ربي صل على محمد شوب بدر في الكون ان صل على محمد اكرم داعي يدعو إلى الله يا ربي صل على محمد اكرم داعي يدعو الى الله يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدا يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدا يا ربي صلي على محمد احل الورا منتقا واسدا يا ربي صلي على محمد احل الورا يا ربي صل على محمد افضل ممن ابتكم اتحقا يا ربي صل على محمد افضل ممن ابتكم اتحقا يا ربي صل على محمد بالسخا والوفا تخلا يا ربي صل على محمد بالسخا والوفا تخلا يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل من تفرقا يا رب صل على محمد وجمع من شمل ما تفرى يا رب صل على محمد واسدح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد واسدح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على وَبَدّق مِنَ الخَيْرِ كُلَّ مُغْلَنَ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَفْتَهُ مِنَ الخَيْرِ كُلَّ مُغْلَنَ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَن بِالنَّبِيِّ تَعَلَّى يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَمَن بِالنَّبِيِّ تَعَلَّى يَا رَبِّ صلي على محمد وال ومن للانبياء جميعا يا ربي صلي على محمد وال ومن للحبيب جميعا يا ربي صلي على محمد ومن بقبل النبي توذا يا رب صلي على محمد ومن بحمل النبي توذا يا, يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي Allahumma cillil wa sallim. Allahu ma wa sallim. Wa ikalil wa ikalim. Aulubillahi min al shayyuan rajim. Bismillah. فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ورَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا وَمَن مُعْلِمَ الْإِلَٰهٍ إِلاَّ الرَّسُولُ قَدْ خلت من أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يذر الله شيئا وَسَيَتَزِيلَ الظَّشَاقِرِينَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيمٌ عَلِدُّونَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَإِذْ قَالَتِ الْعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يديه من الدوارات ومبشرا برسول ومبشرا بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتيه من بعد اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم